إن من حقوق الإنسان والمجتمع وان من حقوق ا ل إ ن س ا ن والمجتمع ليعمل و إ ن من حقوق هؤلاء ا ل أ ط ف ا ل حتى ي أ ت و ا بالطريق الصحيح أ ن يرجم الزاني المحصن ب ا ل ح ج ا ر ة و أ ن ل ا يتردد في ذلك إ ن ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ع ا ص ر ة التي ترى قتل زاني محصن ب ا ل ح ج ا ر ة ق س و ة بتقنيتها ا ل ج ه ن م ي ة تدك عواصما امنه, آمنة قتل مدنا ب ر ي ئ ة لم يرتكبوا ذنبا ولم ي أ ت و ا خ ط ي ئ ة تقتل و ا ملايين البشر بقنابلها فتاكه وتسقطها على المدن لتقتل الابرياء وترفض ان يقتل زار واحد محصل على جريمته وخطيئته وتقتل الذين لم يخطئوا ولم يجهلوا من الاطفال والنساء والسيوف ن ا ب ل ف ت ا ك و ب أ س ل ح ة م د م ر لا إ ن س ا ن ي ة ولا أ خ ل ا ق ي ه ح ض اهذه ر ت ن ا ا ل ح ض ا ر ة المعاصره ة رحمك ربنا رحمك ربنا ا و ل ل ثم يستقيمون المسلمين والله لا الصلاح والهدى شرشات بلاد في أ أمر... م ر الله بسدود الله والله ما يقتلوا زان الوسط م <سؤال> ما ش ا ن ق م ولا برصاص ولا بحقنا تقتلوا و توقفوا قلبهم بل حجر ا